قل إ ن كان للرحمن ولد ف أ ن ا أ و ل العابدين سبحان رب السماوات و ا ل أ ر ض رب العرش أ م ا يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 وقيله يا رب ان ه ا أ و ل ئ ء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون